أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةَ قَشَعِرْهُ مِنْهُ جُلُوبًا شون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ يَصُودُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فأذاقهم الله الفزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا كل مثَل من كل مثَل لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرْ ذِيعٍ وَجِلَ لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَانِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاقِصُونَ وَرَجُلٌ سَلَمَ